وهل يشترط أن يكون خطيب الجمعة هو الذي يأم الناس في صلاة الجمعة أم يجوز أن يأمهم غيره جمهور العلماء على أنه لا مانع أن يكون الخطيب غير الإمام حيث لا يوجد نص يمنع ذلك ولا يجوز عند المالكية كما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة والله أعلم